Book 2 9 en 20 9 In die restaurant 1 Fil matam 1 Fil matam 1 Is die tafel geneem? هل هذه الطاولة غير محجوزة هل هذه الطاولة غير محجوزة من فضلك قائمة الطعام من فضلك قائمة الطام في بماذا تنصح؟ ماذا تصح؟ من فضلك واحد بيرة من فضلك واحد بيرة اكول graag من فضلك مياه معدنية فضلك واحد مي من, من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد عصير برتقال اكول graag koffie من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب met siker as 'n lief ma soekker min falik ma soekker min falik ekwol graag ti min falik wehi sy min falek wahi sy ekwol graag die met sile moe min falik wehi sy ma moen من فضلك واحد شاي مع ليمون اكول graag thee met melk من فضلك واحد شاي مع حليب من فضلك واحد شاي مع حليب هي هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر هل عندكم منفضه سجائر هل عندكم منفضه سجائر هل عندكم شعلة نار ولاعه هل عندكم شعلة نار اكورت ا فيرك ينقصني شوكه ينقصني شوكة اكورد ا ينقصني سكين ينقصني سكين اكورد ا ليبل ينقصني ملعقه